وَأَمَّ الْسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثْ وَأَمَّ الْسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثْ وَأَمَّ الْسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ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 وَأَمَّ السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ ربك فحدث وأما فَلَا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ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 مَسَّأَ إِلَى فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّسَأَ إِلَى فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّسَأَ إِلَى فَلَا تَنْهَرُ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 وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحدث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 مَسَّأَ إِلَى فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّسَّأَ إِلَى فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّسَّأَ إِلَى فَلَا